بسم الله الرحمن الرحيم والاديات ضبحا فالموليات صبحا المغيرات صبحا فاثر النبي نضرا وشفو النبي الجمع ان الال يا ربي هبك مود واخلم على ذلك الشديد وانموله حب الخير لاشديد افلا يعلم الا بعسر ما في القدر وحصل ما في القدر إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ